كلما ط ل ب ت طرفي بين اقدام وخوفي يستفز الظلم نفسي ا لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أ ن ف ي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي دوله ا ل إ س ل ا م إ ن ي ق ا د م ك ر ع د قصفي في حياض الموت ورد يرعب الكفار يشفي اشبع ا ل أ ع د ا ء طعانا أ ق ط ع ا ل ر أ س بعنفي ل جنان القد دوما ل ف امالي ولافي فيها نعيم ترتقي عن كل وصف يال موتي كم سيحي و من شباب الدين خلفي كلما قلبت قوفي بين اقدام وخوفي استفز ب ا ل م نفسي ا لمسيري نحو حاتفي س ا ئ ر للموت مهما قال عمري رغم أ ن ف ي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي سوف أ م ض ي ان أ ب ا ل ي ف دموع أ و بعاطفي ف ل أ م ي اذ تريد الخير ب رفع الاكف ليس تجدي د م ع ة تهراق في جبن وضعفي اشربي يا ارض حتى ترتوي من خلق نزفي كلما قلبت طرفي بين أ ق د ا م وخوفي يستفزك المنفس ا ي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم أ ن ف ي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي كلما قلبت طرفي بين اقدام وخوفي يستفز ا ب المنافس ي لمسيري نحو حاتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم انفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي